والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا مِنَ الأرض أم لهم شذك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يبعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينا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 كَفَا بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ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 117. إن الله لا يهدي القوم الظالمين 118. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون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 119. ووصينا الإنسان بوالدين إحسانا 110. حملته أمه كرها ووضعته كرها 111. وحمله وفصاله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 129. وعلى مئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِذَانِ أَنْ أَن أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِفَّانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنْ وَهُمَا يَسْتَغِفَّانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ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 نَادِي أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهَوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَالصُّورِ أَخَافُ عادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَ سَنَالِتَ فِي كَمَا عَن آلِهَتِنَا فَآتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا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 وَل قَدِ مَكًَا النَّهُم فيِي مَائِ مَكَ النكُم فيِي وَجَعَن لَهُم سَمع وَأَدَ صَارَ وَأَفْئِدَةَ سَمَا أَونَّ عَنهُم سَمعُهُم وَلَا أَدَ صارُهُم ولا شيء فما اغما عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله اذ كانوا يجحدون الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوه من دون الله بَنًا آلِهَا بَل ضَلّوا عنهم وَذَلِكَ اسْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرَ الْمَقَامَ قَالُوا انصتوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أن من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم ما أجيب وداعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم من عذاب ال وَمَن لَّا يَجِدْ بَاعِثَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَن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 أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العز من الرسل ولا تستعجل لهم